رسالة رسالة توبوا الى الله توبوا الى الله واتقوا ربنا في امة محمد ورسالة لكل ابه وامه بنتك بتتفرج على اللي اتجوزت عرش وبكرة هتتجوز عرش من وراكي بنتك بتتفرج على اللي هربت من بيتها وبكره هتهرب من بيتها ابنك بيتفرج على اللي بيشم هروين وبكرة هيشم هروين بنتك بتتفرج على مشاهد القذارة وابنك بيتفرج على الزنا وبكره هيطبقه بدل ما ابنك هيلبسك تاج الوقار يوم القيامه لانك حافظه القران هيمسك في رقبتك ويجرجرك على جهنم ويقول لك انت ضيعتني انت اللي ضيعتيني انت مش بتحب ابنك بتحبه وتضيعوا ليه يا جماعه لازم فمع بيوتنا يا جماعة احنا بنقعد في المساجد والقنوات وفي الاخر البيوت البيوت بتتدمر من جواها من التلفزيون من الافلام والمسلسلات من السفينة دي اللي لازم تتحرق واحد يا ابني يا ايها الذين امنوا قووا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة انت مش خايف على بنتك حبيبتك اللي بتصحى الساعه 2 بالليل تقفل الشباك عشان شويه الهوا ما يميزوهاش انت مش خايف على ابنك حبيبك اللي قلبك بيدخل عله وتقهر ساعتين انتوا شايفينهم بيروحوا جهنم وساكتين انت مش خايف على والدتك اللي قاعده من الفجر من المغرب للفجر تتفرج على مسلسل ثلاث مش خايفين على بعض انتوا مش بتحبوا بعض انتوا ما بتنصحوش بعض ليه انتوا مش خايفين على نفسكم ما مع نفسكم ليه واحد يقول لي يقول لي اصل فن هادف فان هادف ازاي يا ابني فان هادف ازاي فان هادف وتنوير ورسالة وقضية واحنا بننور حياة الناس وتسمع ممثل بيكلم كده كأنه ايه بقى كأنه اللي بعد ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب يعني يعني هو بيكلم عن رسالة والنور والهدف فان هادف ايه انتو بتتحكوا على بعض انتو بتخضعوا بعض انتوا بت... إنتو عايشين بعض في الوهم لغاية فين لغاية بتوصلوا توصلوا له فين قومه فاقطعوه لحد امتى نستخف لحد امتى هيدحك علينا فان هادف ايه في تمثيلات رمضان التمثيلات اللي بتعملها ممثلة مصممة تسمي نفسها ملكة الاغراء في مصر ومش راضي ان افجر الفاجرات ياخدوا منها اللقب ده التمثيلات اللي بتعملها ممثلة مثلت اول مشهد شذوس جنسي في فيلم من الافلام المصرية فان هادف فين فان ه دا تظلم في الدنيا وفي القبور والعياذ بالله فنهدف مين الممثلة الممثلة والعياذ بالله اللي عمل التمثيلية إبراء وعشان واحدة سيات السماع سيات في رمضان هو رمضان لو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قبره وشاف الأم أعدة قدامها زي التمثيليات هيعمل ايه الممثل اللي انتكس بعد ما سبت تمثيله وشاب رجال الوقت بعد ما كبر ليه مين اللي دحت عليك مين اللي قالك حلال مين اللي قالك رسالة مين اللي قالك تنوير بتضيع نفسك ليه بتضماري نفسك ليه E... <sí> الممثل الممثل اللي عامل فيلم اللي عامل تمثيليه مش عارف عايزين يقولوا ايه يعني عايزين يقولوا ايه عايزين يقولوا, ايه عايزين يقولوا على الصعيدة وعايزين عايزين اي كلام وخلاص اي حاجه وخلاص يا جماعة اي شيء وخلاص التمثيليتين اللي عن المخدرات اللي بيقولوا ان المخدرات ده نبت بيطلع احنا مالنا ايه الذنب الحرام في نبات بيطلع من الارض ايه الحرام ايه العار في نبات بيطلع من الارض ايه العار في كده التمثيليتين دول التمثيليتين دول الفن هدف بيعملوا ايه بيحققوا رساله ايه بيوصلوا لل امه ايه وانت ترضى ان ابنك يتفرج على دول بكرة يشرب مخدرات بكرة بنتك مش هتعرف يتعمل ايه من وراتي بكرة ابنك هيدخل عن انت مش هتعرف يتفرج على ايه بتحطموا بيوتكم ليه بتدمروا اخرتكم ليه ما سمعتوش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم اياكم ومحقرات الذنوب إياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا محقرات الذنوب الحاجات اللي انت مستصغرها النبي عليه الصلاة والسلام قال لك لا ده ما زالها زي قوم نزلوا في مكان ده جاب قش وده قش وده حته خشب ولعوا حريقه كبيرة اهو بالظبط كده مشهد من التمثيليه دي على فيلم على لقطة من تمثيل فيلم السهره على مشهد من الاعلانات اللي قبل التمثيليه دي على مشهد خلاص نار في القلب ونار في القبر ونار في الاخره والله بالله عشان ايه عشان ايه والبداء الموجودة 100 قناة دينية 100 قناة قمة الفن والتسليه والفن الراقي اللي وحقيقي لو اطلق هذا الاسم والكلام اللي يوصل لربنا ويمتع القلوب في الدنيا البديل البديل موجود يبقى العزر ايه الرموت اللي انت بسكه في ايدك ده يدخلك الجنة يدخلك جهنم تكة واحدة على جهنم الجهنم وتكة واحدة الدخلك الجنة انت بتختار بايدك انت بتتكب ايدك على الطريق اللي انت حيستمش فيه انت بتتكب ايدك على الجنة وعلى النار انت حرة انت حر ما تقوليش فن هادف فان هادف ايه فان هادف فيه تبسيليات دينية تبسيليات الجماعة تبسيليات دينية آه، حسبنا الله ونعم الوكيل والله الرسالة اللي بقولها لهم قبل ان شاء الله ما نقف وقف مع بعض قدام ربنا سبحانه وتعالى الرسالة اللي بقولها لهم وإن